أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ ناصية كاذبة خوطئة فَلْيَدْعُوا نَادِيَةٍ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةٍ كَلَّا لَا فُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ